بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا أن نجمع عظام بلا ولا أن نسوي بَلْ قَالُوا إِنَّ غَدًا لَّعَسْكَرٌ مِّنَّا هَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ أَن يَفْجُرَ أَمَرَهُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 ولو ألقى ماذيرا لا تحرك به لشانك لتعجن به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الا بل تحبون العاجله وتدعون الاخره اجرهن يومئذ ما بغرض الى ربها ما بغرض وجوده يومئذ باشر ثواب من ان يفعل بها فاقر جنا الى بلغ التراقي وقيل من رافق ومن ما ان له السراب ولتفسد الساوساء الى ربك يومئذ للمشاه اذا صدق وناصلا ولا انكم كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك اولى ثم اولى لك فاملا ايحسب الانسان ان يترك سدى أَلَمْ يَكُنْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ كَانُوا عَلَى قُرُوتٍ فَقَرَقُشُوا فَجَعَلَ لِكُلِّ ذَوْجَيْنِ دَكَرَ وَأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ لِقَادٍ عَلانَا